وعظم الله سلام الله العالمين بشيئا ومزيلا وقلب الرسالة وعادة لمن ومع جزو فيه نعمة بشرا كثيرا وكان <عليم> بالظلمة الجاهل المستخزين سراجه وقمره منيلا فهذا ظهر من الله ومن دعمة انتكر رمضاه على البشر فهذا ظهر من المدين والآخرين من الجلجة للسلوات ومجمعها واشكت عياتها ورسعها على هذا العبد الذي وفى بحسن الهبودية وبرز فيها في قرعة الكم والرامة بحسن الهبودية في فواضل الخدمة لله وانقل عليه غاية اليكبار هذا يقصر فيها عليه ويقص في, في قلبه Dekha hum nazir kham fasle o tare aao tar kaat che aye sayyidina hum rahe allah kham fasle o tare ورومني الثاني وقال يا جميل فقال النبي فقال الحبيب واه ابو يا يا كثير يا جميل فان قال العربي الى الحنث إلى من فقال له أتأمل وحدي يا فلان والله لو من صدع ان طولت لما طلعت يا أخو العرب فانكف الأعراب على يد النبي يقبلها ويقول بداة أبي وأمي يا حبيب الله. فقال له النبي على I'm والله يدرم العين يجد الحسنين لو حاسبني ربي لو حاسبني قال له النبي وكيف تحاسب ربك يرى خلعان قال لئن حاسبني على مدهدي حاسبته على تذفرته وإن حاسبني على تفسيري and be faithful Yes, <laughs> sir.